129. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّاءِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ 120. والذين يظاهرون من نساءهم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 ان الذين يحدثون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبتا الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين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 ان الله بكل شيء عليم الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالالثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله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 انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا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 111. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 112. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله